الباب الواحد والسبعون باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال إن كانت الأمة من إماء المدينة لا تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت رواه البخاري وعن الأسود بن يزيد قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة رواه البخاري وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى الي فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها رواه مسلم وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاث قال وقال اذا سقطت لقمه احدكم فليمط عنها الاذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان وامر ان تسلت القصعه قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم قال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى لو دعيت إلى كراع أو ذراع لقبلت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق فجاء اعرابي على قعود الله فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال حق على الله الا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه رواه البخاري